يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فاتشو في الأرض وبتغو من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاراً أو له ون فضوا إليها وتركوا كقائمة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 والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون